دي امت القلب انه اقول لك بلاش دي علشان احنا كده يعني شكلها حرام بلاش دي والنبي قال في صح مسلم الاثم ما حاك في صدرك الاثم ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس وقال صلى الله عليه وسلم البر ما سكنت اليه النفس واطمأن اليه القلب والاثم ما لم تسكن له النفس ولم يطمأن له القلب وان افتاك المفتون وإن أفتك مفتون محتاجين نهتم أو بقلوبنا علشان هو النور اللي هيوضح لنا طريقنا هنمشي ازاي وهنعمل ايه لنهتم بقلوبنا بصوا يا إخواني عطاء الله سبحانه وتعالى وفتح الله تبارك وتعالى على عباده إنما يكون على قدر ما في قلوبهم من خير ربنا سبحانه وتعالى هيديك على قد ما في قلبك من خير ربنا سبحانه وتعالى سيفتح عليك أبواب البركات والرحمات على قدر ما في قلبك من خير قال الله سبحانه وتعالى اسمعوا الآية دي لقد رضي الله على المؤمنين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة شوفوا بقى بصوا ها بصوا فعلم ما في قلوبهم ربنا علم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم شوفوا اللي جاية فعلم ما في قلوبهم فلأنه رأى في هذه القلوب الخير والاقبال عليه فعلم ما في قلوبهم بصوا فأنزل السكينة عليهم أدي واحد وأثابهم فتحا قريبا اثنين ومغالم كثيرة يأخذونها بصوا يا أخواتي يا قعدة عطاء ربنا ليك في زوجك في أولادك في قرآنك في صلاتك في حالك مع الله فتح ربنا على العباد إنما يكون على قدر ما في القلب علشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول إن يعلم الله في قلوبكم خيرا ها يؤتيكم ايه يؤتيكم خيرا والخير هنا جاءت كلمه منكره لتشمل كل خير ولتشمل أعظم خير لان النكره تفيد تفيد التعميم وتفيد التعظيم التعظيم فكل ما ربنا هيعرف قلوبنا خير ربنا سبحانه وتعالى هيعطينا الخير ربنا سبحانه وتعالى هيعطينا الخير فاللي عايز فعل ربنا يفتح عليه في القرآن يتدبر ويخشع وعينيه تدمع اللي عايز ربنا يفتح عليه في الصلاة فيخشع ويبكي اللي عايز ربنا يفتح عليه في علاقته مع زوجته أو علاقته مع او علاقتها مع زوجها أو علاقتها مع الناس أو لو عايز هو شغال في عمل خير وعايز ربنا يفتح عليه اللي في قلبك اللي في قلبك في قلبك ايه كلما ربنا سيرى في قلبك الخير عطاء ربنا لك يكون اعظم وأخ... واكثر ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ليه نهتم بصلاح القلوب الكل... لان صلاح القلب مش هقول لكم هيؤدي الى صلاح الجوالح لا ده صلاح القلب هيؤدي لصلاح المجتمع تخيلوا مجتمع الشباب فيه قلوبهم مريضوا بالمرض الشهوات هيكون الحال ايه هيكون الحل ايه تخيلوا الاخواني والاخواتي النهاردة بيت الزوجة قلبها مريض بمرض الشهوات هتلاقيها ما شاء الله يعني يا ربنا يا رب عافين وإياكم والعياذ وهي متزوجة لها علاقات محرمة ليه؟ ألبها مريض هو متزوج متزوج عن الحلال موجود وتلاقي والعياذ بالله له بره علاقات محرمة ليه؟ قلوب مريضة تلاقي البنت يعني سبحان الله يعني لسه أخي كان بيذكر لي امبارح أول امبارح يقول لي أنواء كان في ألمانيا يقول لي تلاقي مثلا بنت خليجية والعياذ بالله مع زوجها واحنا مثلا في ألمانيا والعياذ بالله لبسة لبس والعياذ بالله ربنا عفينا واللي ربنا عفينا لا تفرق بينها وبين العاهرة في أوروبا صدر مكشوف ورج مكشوفه إيه وعاملة ايه تقولوا هي في الطيارة أمت لبسة بس العبايه كده أمت منزلة النقاب مريضة القلب مريضة القلب قلبها مريض قلبها مريض والعياذ بالله اخواني مرض القلب إذا دبف مجتمع المجتمع كله بيفسد مرض شهوة نزل في قيد بومبي أي خلاص كل اللي فيها عندهم أمراض شهوات والعياذ بالله في قلوبهم في قلوبهم كانت النتيجة ربنا أهلك القرية دي اللي أنت متوقع إيه من مجتمع كل اللي فيه أو معظم اللي فيه عندهم أمراض في قلوبهم متوقع أي هناك على طول فوجود أمراض القلوب سبب الانتشار الامراض المهلكة والفواحش المبقى في المجتمعات عشان كده ربنا امرض بحاجات كده اعملي دي اعملي دي اعملي دي ليه علشان نحمي نفسنا من الناس اللي عندها امراض في قلوبها قال الله واذا سألتموهن متاعا فاسألهن من ورائي ها حجاب ليه ليه قال الله ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن قال الله فلا تخدعن بالقول فيطم مع الذي في قلبه مرض والشاب اللي قال للنبي صلى الله عليه وسلم وبقول له اذا ليه في الزنا. حديث معروف هو أحمد من حديث أبي أمامة جاء شاب والنبي فقال يا صلاة زن ليه في الزنا النبي عارف مشكلة الشاب ده فين مشكلته في قلبه علشان كده في آخر الحديث فمسح النبي على قلبه وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وطهر قلبه وحصن فرجه قال فخرج الولد من مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وإن أبغض الأشياء إلى قلبه الزنا مشكلة الفواحش إن القلب مريض فتخيل لما مجتمع أصحابه القلوب مريضة اللي بيحصل, اللي بيحصل خلاص الفواحش انتشر فواحش انتشرت ما ظهر الزنا والربا في قرية إلا أحلوا أنفسهم عقاب الله عز وجل ومن ضمن العقوبات الممكن تقع العياذ بالله على الأمم خلاص أخواتي من نطق الأفراد إلى نطق الأمم لما هو العياذ بالله الأمم أم كاملة كاملة مصابة بأمراض في قلوبها ولا تسعى لإصلاح هذه الأمراض من أقل العقوبات أن ربنا سبحانه وتعالى يسلط العدو على هذه الأمة قال النبي صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلات إلى قصعتها كل الأمم هتلف حواليكم في بورما ناسي اتدبعها شوية ويتحرقوا في الشوارع الشوية في فلسطين المسجد الأقصى يدنس في مالي المسلمين بيذبحوه في مش عارف فين اللي بيحصلهم يوشك أن تداع عليكم الأمم كما تداع الأكلة إلى قصعتها قالوا يا رسول الله من قلة نحن يومئذ قال لا أنتم يومئذ كثير مليار ونص دخلنا على اثنان مليار ولكنكم غثاء كغثاء السيل ولا يشكّن الله أن ينزع من صدور عدوكم المهابة، ولا يخذفن الله في قلوبكم الوهن. يا رسول الله الأمم كلها، الأمم كلها لتصنيس على الأمة الإسلامية ربنا قال حاجة واحدة بس. ولا يخذفن في قلوبكم الوهن. قال و ما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وقراهية الموت. دب مرض الوهن ده في القلب. خد بالك من قول النبي: إيه؟ ولا يقذفن في قلوبكم الوهم. في قلوبكم الوهم. مرض الوهن ده نزل في القلب. كانت النتيجة سيطرة الأمة. الأمة كلها ضاعت. سيطرت كل الأمة على هذه الأمة. بس الله سبحانه وتعالى السلام. إذا الأمور دي كلها تدفعنا حقيقة إلى إن الإنسان مننا يهتم جدا بقلبه. واسع جدا لصلاح هذا القلب ويعرف ازاي يتعامل مع هذا القلب وانا ارجو الله سبحانه وتعالى من وراء هذه الدورة ان انا اصلح قلبي وانتم تصلحوا قلوبكم ونكون بعد كده ان شاء الله اهل ان احنا نصلح قلوب الناس نكون احنا اهل كمان ان احنا نصلح قلوب الناس عايز اختم معاكم كمان كذلك أيضا أريد أن أختم معكم الجزئية أخواتي واخواني إخواني أن أدئي القلب له علاقة بالعمل وأدئي أنا الثواب اللي أنا أحصل عليه الثواب اللي أنا أحصل عليه إنما أحصل عليه على قدر حضور قلبي إن كما تعلمه إخواني إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج أحدكم من صلاتي ولم نكتب له منها إلا نصفها ثلثوها ربعوها حتى قال عشرها صح صح اللي خد نص خد نص لي واللي خد ربع الأجر خد ربع الأجر لي واللي خد عُش الأجر خد عُش الأجر لي واللي وصل بصلات الأعلى عليهين وصل لي وصل لي على قدر حضور القلب في كتير من العبادات ربنا سبحانه وتعالى لا يقبلها بسبب القلب مش حاضر النبي صلى الله عليه قال أدعوا الله وأنتم مقنون بالإجابة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله وقلنا يستجيب هذا الدعاء للقلب مش موجود وده اللي يخلي دائما أكيد إخواني أخواتي القلب أمر مهم جدا بالنسبة لنا حاجة جدا جدا جدا بالنسبة لنا وإحنا محتاجين جدا ان احنا نهتم فيها ويمكن المفترض ان احنا نهتم بقلوبنا ده المفترض أكتر بكتير جدا من اهتمامنا أبدا أكتر بكتير جدا من اهتمامنا أبدا شان كده كانت السلسلة دي هي السلسلة القلوب أعمال وأمراض أنا إن شاء الله هكتفي بهذا القدر بإذن الله في درس النهاردة عشان نكون بإذن الله تبارك تعالى الأسبوع يوم الأربعاء بإذن الله تبارك تعالى أهم أمراض القلب وإيه أسباب أمراض القلب ليه القلب بيمرض وإيه صور الأمراض وإزاي نعالج هذه الأمراض ده بإذن الله تبارك تعالى يعني بإذن الله تبارك تعالى يكون موضوع الدرس قادم بإذن كل ما يحب ورضا واسأل سبحانه وتعالى أن يعيننا ويرفقنا. لكل خير بفضل فضل ما كرم منه يريد بس ان شاء الله الاخوات يكتبوا مساله الحضور في الورقه اللي وصلت لهم دلوقتي عشان ان شاء الله برضو الحضور الانصرف هيبقى عليه درجات بإذن الله تبارك وتعالى في الامتحانات ان شاء الله في نهاية الدورة بإذن الله تبارك وتعالى ان شاء الله بإذن الله بالنسبة للمذكره تكون موجود معكم إن شاء الله يوم الأربعاء إذا ربنا سبحانه وتعالى قدر لنا الحياة وصلى الله على بينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أعوذ بالأسلام علينا الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشهد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بأحسان إلا يوم الدين أو أهلا وسلم محمد بأخواتي وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا إياكم في هذه الساعة المبوركة على تعطي أي جمعنا في جنته وذلك كرامته مع نبيين وصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقه أه وبعد أه يعني في البداية نعتذر بس عن التأخير ولكن والله أمر خارج عن أرطي تماما يعني فسامحوني أما بس الوقت ما يروحش مننا أود من البداية أننا ما زلنا نؤكد على احنا في حاجة ماسة ان احنا نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن بأسلوب اخر بطريقة افراد يعني زي نقول لكم في الدرس الماضي ان النبي صلى الله عليه وسلم من ينظر الى سيرته او الكتب المصنفة في سيرته صلى الله عليه وسلم هاجد ان الكتب دي تأثبت نصين جزء متعلق بالقسم المك وجزء متعلق بالسيرة المدنية والقسم المكي بسيط جدا يعني تقريبا تلت الكتاب والجزء المدني تلتين الكتاب والتلتين بتوع الجزء المدني غالب التصنيف في السيرة بيتكلم عن الغزوات وقالت لكم انا لما حسبت عدد الايام اللي خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيها الغزوات وجدت إن هي يعني تقريبا 5% في من حياه النبي صلى الله عليه وسلم. فلقولت لكم إن يعني السيرة ينبغي يعني لا ينبغي إن إحنا يعني نجعل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المدنية متعلقة بالغزوات بس الغزوات دي ما هي إلا خمسة من حياة النبي. فين في من حياة النبي صلى الله عليه وسلم للأسف يعني قليل منا من يعلمها يعني للأسف بسبب إن هي قليل منا من يعلمها قليل من هؤلاء القليل من يطبقها على الأرض الواقع علشان كده بنقول الغرب لما قال إن الإسلام انتشر بالسيف أخشى إن إحنا نكون سبب في هذا الأمر لأن إحنا قلنا لهم أجمع سرط النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت عبارة عن غزوات زي ما كان موجود في كتب السيرة علشان كده انا حبيت ابدأ معاكم سلسلة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ولكن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كإنسان كيف FO تعامل مع الناس كو مع كونه صلى الله عليه وسلم إنسانا إنسانا النهاردة بإذن الله تبارك وتعالى هنتكلم عن جزئية مهمة جدا نكمل بها الدرس الماضي من حياة النبي صلى الله عليه وسلم درس النهاردة تحت عنوان النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب الخواطر النبي صلى الله عليه وسلم وتطيب الخواطر عايزين تسموا الدرس تطيب الخواطر كان بها عايزين تسموا الدرس جبر الخواطر برضو كان بها الأمرين واحد إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى دقين النبي صلى الله عليه وسلم كان الواحد من الصحابة إذا وقع في أزمة من الأزمات وانكسر خاطره كان أول من يجبر له هذا الخاطر هو النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيب خواطر أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين وكيف هم في وقت أزماتهم كانوا, كانوا يجدون أول من يقف معهم في هذه الأزمات هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بصري أخوات يريد نقد نقبلنا من أمور لا أقول لكم عليها الآن إن من أعظم وأهم ما جاء في رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي مواساة الناس في أزمتهم الشعور بأحساس الناس في وقت الأزمات وعلى فكرة يا أخوات بعض علمائنا من أئمة الاعتقاد من أئمة الاعتقاد جعلوا إن الجزئية تطيب الخاطر دي أصل من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة يعني اللي أنا بتكلم عليه النهارده يا أخوات مش شيء فضل من حضرتك اللي مع أختك اللي أصيبت بمصيبه ده مش فضل من حضرتك لا ده أصل من أصول عقدتك ده أصل من أصول دينك يقول الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني وأنا حاول بقدر مستوع كده أنقل لكم هذه الكلمات علشان أوضح لكم إحنا قدعين وقصرين جدا في فهم هذه المعاني يقول الإمام إسماعيل بن محمد الأصبهاني في كتابه الحجة في بيان المحجة يعني كلمة عجبة جدا يعني فعلا أثرت فيها جدا الله يا أخوات. بيقول الإمام رحمة الله عليه ومن مذهب أهل الصنة وبيتكلم عن العقيدة يعني كتاب الحج في بيان المحجدة كتاب من كتب العقيدة الأمهات عندنا لو بنيجي اندرس أي مسألة من مسائل الاعتخاذ لازم أرجع لهذا الكتاب محمد وعلى آله وصحبه ومانت العام بإحسان اليوم الدين يما بعد بيوم الاثنين الماضي بدأنا سلسلة أعمال القرب وقلنا إخواني وإخواتي إن الهدف من وراء السلسلة دي ان الانسان اللي يعرف كويس جدا من اين يقدر قلبه الشيطان يخش القلب النين وبيتعامل معه ازاي انا عايز اعرف امتى لما قلبي يمرض ازاي اعله ويترى اي انواع العلاج اللي يدفع مع المرض لان سبحان الله عارفين اخواني ممكن في بعض الاوقات الانسان قلبه يضعب و... وياخد دواء يدعبه اخطر ممكن في بعض الاوقات الانسان يمرض ويأخذ الدواء يتعبوا أكثر عارفين مثلا أمراض البدد ممكن الإنسان يتعب الدكتور يدي له حقنة يسأل أول إنت عندك حساسيا ممكن لو ما سألوهش مدام الحقنة إيه اللي يحصل ممكن لا قدر الله رغم من الحقن بي علاج ممكن يموت فيها ممكن يموت فيها على شكل دا إحنا كان دايما أبو الضرداء رضي الله عنه يقول من فكر الرجل أن يعلم متى يزداد إيمانه ومتى ينقص متى يقوى قلبه ومتى يضعف ثم ينظر الى داء قلبه ثم يعالجه ده الفقر الحقيقي ده الفقر الاكبر الفقر اللي احنا بتدرسه حكم الطغارة وحكم احكام الصلاه وشروط الصلاه دي كلها جزء من فقر اصغر لكن الفقر الاكبر الحقيقي كيف تعالج قلبك احنا الاسبوع الماضي يوم الاثنين الماضي فاضل تكلمنا عن معنى القلب ولينا سمي القلب قلبا ولينا نتكلم عن القلب وذكرت لكم 18 سنه يدفعنا ان احنا نتكلم وبخاصه في هذه الأوقات هدت كل إنسان أهمل قلبه فلم يلتفت إليه أو عطل قلبه أو عطل قلبه عن عمل بالعقوبة في الدنيا والآخرة. قال الله: ثويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. وقال الله عزوجل أيضا: ولقد رغنا لجهنم كثيرا في نفسينا والانس لهم قلوبها لا لا يفقرون بها. زي ما بقول لاخواني قلت لكم ان صالح القلب صالح لكل اعبارك بتشتكي انك مش قادر تغض بصرك بتشتكي انك لما بتسمع أغاني قلبك بيرتاح او غنيت دايس من المعاصي دي ده دليل إن القلب ده فاسد. والقلب ده لو صالح لو اتكلمنا نحن احنا نصلحه ده هيحولك بعد ذلك بفضل الله الى صالح العين واللسان والودان كل حاجة هتصبر بفضل الله لقبر النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ان في الجسد له مضغه اذا صلحت ها صالح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله قال وهي القلب وخصوصا كمان ان من اهميه القلب ان عضله الجوارح لوحده مش كفايه عضله الجوارح لوحده مش كفايه ممكن الإنسان يعمل عمل شواح ومع ذلك يحبط هذا العمل أو يكون العمل العمل عليه وإيانا ودليل على ذلك المرائي المرائي هذا يضغط لكم إثانا الذي لا يطلب باب الأبوال الخير إلا ولنفق فيه الراجل هذا عن رغم أنه بذل المال و بذل وبذل كل شيء علشان كل من الأبوال الخير ينظل فيها ولكن مع ذلك هذا رجل صحب على وجهه وقلقه في ل لأن العبرة عن ضغطنا سبحانه وتعالى مش بعمل الدوائح بس الا اذا اختلط عمل الجراح بعمل ايه إلا إذا اختلق عمل الجراح بعمل القلب الراجل ده ان قلبه فسد وفسدت عمله ده لا يثمر اي شيئا، زي المجاهد في سبيل الله اللي قتل في سبيله, سبيلة وفقد ماله يسحب على وجهه ويذكر في الناس بقلبه ما كانش حاضر مع ساعه الجهاد قلبه كان بيرائي الناس وزي الراجل العالم العالم اللي قاعد لين في مكتبته بيذاكر وبيحضر وبيحفظ قران ومجتهد انه يعلم الناس وما بيعودش البيت بيقعد عشان يعلم الناس يسحب على وجهه في النار الليل كان بيراغي والعياذ بالله فأعمال الجواحي وحدها لا تكفي حتى يقرن بها ايه ها؟ عمل القلب كذلك ايضا قلت لكم ان ربنا سبحانه وتعالى جعل اعلق نجايا ومتقال بصلاح القلب فقال يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله ها بقلب سليم كذلك ايضا كثير من الاعمال لا يقبلها الله الا بحضور القلب اضروا الله أنتم نقولون بالجارة واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله كذلك أيضا ربنا علق دخول الجنة على صالح القلب وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل اواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب وجاء بقلب منيب واترك ذلك ان القلب هو المميز بين الحق والباطل لقوله صلى الله عليه وسلم ما انكر قلبك لا فدح قلبك انك سيئه الجثه ما حاك في صدرك وكرهت ان يطلع عليه الناس كذلك انا اقول لكم ان افضل شيء يتقرب به العبد إلى الله سبحانه وتعالى ان ربنا يطلع على قلبك فيرى سليما يطلع على قلبك فلا يرى فيه شيئا الا هو سبحانه وتعالى لما سال ابو سليمان الزراني أي العمل يتقرب به إلى الله عز وجل أفضل فقال أن يطلع الله على قلبك وأنت لا تريد من الدنيا والآخرات غيره إن ربنا إلى قلبك فلا يرىك تريد شيئا من أمر الدنيا والدخول إلا هو سبحانه وتعالى وإذلكم كمان عشان بيكون شباسا من الله لما عطى أطرع سبحانه وتعالى متوقفة الأخواني على قدر صالح القلب كلما كان القلب صالح يا محمد بتكون النتيجة ان عطاء ربنا سبحانه وتعالى لا تتوقف كلما القلب ده يكون مليان خير والله تحط ربنا وفرضات الله سبحانه وتعالى سواء روحية أو المادية لا تتوقف ابدا على العبد كلما يكون صالح ربنا سبحانه وتعالى يفتح مغاليق قلبه لذكره فظاكل رسلين يا أخواني والله العظيم كلما صلح قلبك كلما فتح الله مغاليق قلبك لذكره فتراك عند ذكره بامع العين خاشع القلب مخشعر البدن دفل وضب السمافي وضب روحانية يفتح الله سبحانه وتعالى عليك بصلاح قلبك ويفتح الله ايضا عليك ايضا بصلاح دنياك. تلاقي سبحان الله ربنا يفتح عليك فتلاقي زوجتك ما شاء الله لأعمل زوج لك ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك مع أولادك يفتح عليك في عملك يفتح عليك والله في دعوتك في دعوتك والله تلاقي سبحان الله العالم اللي مع الله سبحانه وتعالى كلمته تخرج من قلبه الى قلوب الناس على خلاف سبحان الله العالم اللي ممكن يكون ظاهر للناس وليس بين الناس والله العظيم يا اخواني تجد قلبه تجد كلامه ومواعظه تدخل من الاذان وتخرج من الاذان إذنما سبحان الله تلاقي الإنسان المبحان مع الله وقلبه سليم والله موعظته تخرج من قلبه إلى قلوبه جاس علشان كده يعني أختم بقى بالكلمتين ثلاثة دول كان يقول مالك بن الهنان رحمة الله عليه إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفان العالم العالم هو لو مع الله ولا حل على القران ولا حل خلص ما بده بهذا العلم موعظة بتتزل من على قلوب الناس لا تذبط لا تذبط كما يزل القطر على الصفر صفا والحجر الأملس شفت حجر أبي كده أملس نزل عليك. المطر بنزل عليه المطر بيذبط لا والله ما تلاقي المطر بيزل كده ناس بالكلام بالعالم اللي ما لهوش حل مع الوصف حلو فعلا وكان أحد السلف يقول كلام قلبي يقرأ القلب كلام القلب يقرأ القلب وكلام اللسان يضر على القلب صفحات. واختيت لكم شفتوا ان هذه كانت الكلمة الزلي وكانت زيادة الأيسوفيان يقول إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآن والله يا أخواني أنا أول واحد مستفيد بالضورة والله العظيم أولا مستفيد بالضورة تكثر في الكلمات اللي انا قلناها على الثلف دي تخلي الواحد سبحان الله تاخد بالك بقى اخذ ثلاث كلمات دول الثاني معلشي ونخش بقى السنة النهاردة كان مالك ابن بينار يقول ان العالم يا محمد انت بتقول انا باتبع ايو الله محمدش نستجيب ليه راجع قلبك مثلا انا بضع المثال ان شاء الله مخلص بالإبن الله راجع نفسه دائمك انت كلمتك ما بتفصلش في قلوب الناس ليه؟ راجع نفسك ليه؟ كان ملك اليدرامد يقول إن العالم الذي لا يعمل زلت ضوعة عن القلوب كما يزل القطر عن الصفاء وكان أحد السلف يقول كلام القلب يقع القلب وكلام اللسان يضر على القلب صفحان وكان زياد بن أبي سفيان يقول إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب وإذا خرج من اللسان لن يتجاوز الإيه لم يتجاوز الأهلاك النهاردة بإذن هذا درس النهاردة بأكل سريعا هل نتكلم فيه عن جزئيتين أو ثلاثة بإذن الله عز وجل هل نتكلم جزئين أو النية إذن أعرف إن القلب صحيح أو سليم فما ليه علامات صحة القلب هذا العنصر الأول بإذن الله تعالى العنصر الثاني تحديث سلف هذه الأمة الناس من قصوة القلب أو قرض القلب. الأمر الثالث إيه هي الأسباب التي تدفع إلى أمراض القلوب دول ثلاث عناصر هل تتكلم عنه نهارضة واحد لقدروا قرر فينا في الوقت واحد علامات تصحة القلبي اثنين تحذير سلف هذه الأمة الأمة من عقوبات القلوب أو قصوة القلوب أو أمراض القلوب وخوفهم وحضرهم منها الثالثة ما هي أسباب ما هي أسباب أمراض القلوب انت القيم احنا توضع عليه اعاد بخصر جديد جدا. نسمى علامات صحة القلب هدعى للمغرضة ست علامات على قلوبنا نشوفنا السبب انت انا المغرضة رايح لدكتور لان انا حاس ان انا تعبال رايح لدكتور فا بيقول لي بتحس الكذا بتحس الكذا تشعر بكذا طب في مشكلة كذا طب في عندك مشكلة كذا طب انت حسيت بكذا مش الدكتور بيعمل كده بيعرض الامور جي الاول وعلى قد اجابتك اه اه لا فينا مشكله فينا ما فيش لا مشكلة لا بحس بتعب في ظهري لا بحس ان انا يعني عندي مشكله في جبل الفبيه لو ما بحس زغلله لا انا بدوخ لا ساعات بقى يسمع الدكتور الحاجات دي كلها يبدا يقول لك لا خد بالك ده منطقه قوي ووسبب كذا وكذا وكذا وعلى في دي ده بس مرض علامات صحه القلب لو ركزنا على نفسنا ونشوف احنا صحيحه صحيحة فيها مشكلة ولو فيها مشكلة بتخافش بتخافش إن شاء الله مع بعض نعليفها واحدة واحدة وعايز أبكاركم يدخلني إن مقصود التورة يا محمود إن كل إنسان من الشباب أو البنات يكون الإنسان لنا قادر إن شاء الله إن يعالج نفسه ومشكله بس ويعالج مين؟ ويعالج الاخرين إن شاء الله العلامة الأولى من علامات صحة القلب قال ابن القيم رحمه الله عليه ومن علامات صحة القلب أن يرتحل عن الدنيا حتى ينزل بالآخرة ويحل فيها حتى يبقى كأنه من أهلها وأبنائها جاء إلى هذه الدار غريبا يأخذ منها حاجته ثم يعود إلى وطنه دي الاولى الأولى بالعلامة الأولى إن بين الناس وإن كان بيسعى لأصباح ولكن عايش بين الناس كأنه من أبناء الآخرة لا تراه إذا تكلم إلا عن الآخرة سبحان الله طوالتنا بغيث يشتغل ويأخذ فلوس يسأل نفسه وانا لو يسأل إذا سبحانه وتعالى إن من له ولا لا عمر الخطاب عايش بين الناس ببدأ ولكن قلبه في الآخرة إنني لأخشى أن تتعثر دابة بأرض العراق فيسألني ربي عليها فيسألني ربي دي فين؟ في القيامة فهو عيش بين الناس ببدنه ولكن يحيا بقلبه في الاخره كأنه ابن من ابناء الاخره كان رحمة الله عليه يحمل الطعام والشراب على ظهره ويتوجه به ويتوجه به إلى القراء المساكين فاسلم مروني يقول له أشير عنك يقول له وأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة فهو ببدنه مع الناس ولكن بقلبه في في الاخرة ولكن بقلبه في الاخرة دي اول علام من عملات القلب ان الانسان من هنا حقيقة حقيقة هو عايش في الدنيا بجسمه ولكن هو بقلبه في الاخرة هناك، لا يعمل عمل ايه لو يسأل النظرة دي والوعد بيدي ربنا هقول له ايه النظرة دي لما في قبري هعمل ايه كان عثمان رضي الله عنه يقف على القبر فيبكي حتى تبتلى لحيانه رضي الله عنه فيقال له يا عثمان يعني إذا بقيت للجنة والنار تبكي هذا البكاء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول إن القبر أول منزلة من منازل الأخرة فإن مرت فما بعده أيسر إذا عادت فما ده واحد عايش بفجر مع الناس ولكن حقيقة العيش بقلبه فين في الأخرة محمد من مركز الرحمه الله عليه بذات اللي صحت قلوبها تلميز من تلامذته بيقول في يوم رأي ودخل المقبرة صجنت بالجوار قبر وآخذ يبكي بوكاء شديد حتى رحمته فقلت ذا رحمت أهله وطبعا راقى لفراقه فبكى اليوم التالي اليوم التالي وجدت بطل جنب قبره آخر وبيبكي فقلت واجل من أهله فلعل هو يعني بطل راقى لفراقه فبكى. فسألت أحد أقاره لما يصنع محمد بن المنكدر هذا فقال له كل هؤلاء أهله الناس دي كلها المقابل دي كلها دون أهله ولكنه رجل يجد من قلبه القسوة، فيأتي لي ووقف قلبه هؤلاء ده واحد جاي لأقلبه هنا وقال له ده عايش ببادله مع الناس ولكن بقلبه فين؟ في الأخرة عثمان وضي الله عنه في يوم من الأيام العبد بتاعه يعني غلط غلط كده فجاء عثمان وأخذ قدره فرادها كده فلما فاركها رضي الله عنه كده حس انه ظلم حس انه ظلم حقيقة فكانت النتيجه ابن عثمان قاله خذ اذني وافركها فالعبد يقول له لا اخذها وفركها بالعوض فاخذ وفركها اشتد فيها ويلوا لي من قصاص الاخرة لي من قصاص ده واحد عايش مع العبد لكن فين في الاخر دي هي دي الناس فدي أول علام من علام صحة القلب. انك تكون ببذلك مع الناس ولكن بقلبك فيه؟ في الأخيرة انت بشير معناك أصلا قلبك نات في الأخيرة قلمك صحيح فاذا؟ ما انت كل يوم بيعجع انت بتبعين عن الدنيا اللي بتقرب؟ يعني تخيلوا يا أخوان الدنيا هي المنصورة والأخيرة هي القاهرة ولا خارج من المنصورة رايح القاهرة ايه بيحصل؟ المنصورة ايه بيحصل لها؟ مثيل عنا هي الدنيا كده مثيل عنا كل يوم تعدل فيه بيمر عليك أنت الدنيا مثيل عنا طبعا الأخوة ترى حالة مقبلة ولكل واحدة منها أبن وأبناء ولكل واحدة منهم بلون تكون من أبناء الأخوة ولا تكون من أبناء الدنيا فإن الدنيا عمل ولا حساب الدنيا عمل ولا حساب وأما الأخوة فحساب ولا عمل وأما الأخوة فحساب ولا عمل فالعلامة الأولى من علامات صحة القلب أن يعيش الإنسان ببدنه في الدنيا، ولكن بقلبه في في الآخرة. موجود عندك، موجود عندك. حط النهاردة كده رقم واحد. موجود أصغر موجود. حطها عندك، حطها عندك. العلامة الثانية. قال ابن القيم من علامات صحة القلب ومن علامات صحة قلبك. الا يزال يضرب صاحبه حتى ينيب الى الله ويخبت اليه ويتعلق به تعلق المحب المضطر الى محبوبه الذي لا حياة له ولا فلاح له ولا نعيما ولا سرور الا برضاه وقربه وقربه فيه اطمئن فيه يطمئن, يطمئن والاليه يسكن والاليه يأوي وبه يفضح وعليه يتوكل وبه يثق، وإيام يرجو وله يخاف فذكره قوته ذكره قوته وغذاءه ومحدته والشوق إليه حياته ونعيمه ولذته وصوره إن قد دائما دائما عمله حبط هاي كده توب توب ارجع استغلقى استغلقى استغلقى استغلقى تلاقيك وانت لايه قلبك يقرا عليك الكبير يا حمد قم استغفى ربنا سبحانه وتعالى يا محمود قم قم يعني انت عمدت تنظر هذا قم استغفى قمتوا بجعوبنا سبحانه وتعالى يا خالد سبحانه وتعالى يا خالد قم يا خالد. كده قم صناك رب حتيم يا خالد انا عايزك المهار واصلت في العمل شوية قم دلاتك ربنا سبحانه وتعالى يا خالد انت لو قافت المكروب قلبك لا يعتمد إلا على ثقبه سبحانه وتعالى إنك تحس إنك سعبتك وصوراً إنك تكون ربنا سبحانه وتعالى القلب دائما بيطراعك بكده بيدفعك بكده قوم لو تبقى قد عبدك بآبك سليم تاني ابن يقول ومن علامات صحة القلب أنه لا يزال لا يزال يضرب على صاحبه يضرب على صاحبه حتى ينيب إلى الله ويخبث إليه ويتعلق به التعلق كي يحب المطرف ها عندك عندك قول موجوده ولو مش عندك قول مش موجودة خد بالك اطلبا ومن علامات صحته ومن علانات صحته انه اذا فاته ورد وجد لفواته الما اعظم من تألم الحريص على ماله بفقد ماله علي ياعم دي من علامات صحة القلب انك لو في يوم من الايام رح عليك في يوم انك تنسى نسيتي تقولي اذكار صبحي المساء او نبتي بعد العصر فانسيتي تقولي اذكار المساء او الله عليك وردك من القران او الله عليك وردك من الفيكس انك تجد بقوهك الم وحصره اشد من الالم والحصره اللي واحد عنده عندهم اليوم جنيه وسرقه منه في مرة واحد راح منه لابتبط اسمه معجرة من ايباد كان لسه جديد وشاني ومبلغ كبير وراح من المسجد يعيط عيطيات ويمكي بكاء مش ممكن ليه حصل ويدفع الحصره دي كان يوم القلب الصحيح السليم القلب اللي كده ده ما شاء الله صحيح مش مريض لما يتضح منه ورد من الاوعاب يتقلب اكتر من قلب ده يتقلب بعض الناس لو ضاع منه فلوس لو ضاع منه فلوسه في صدقة من الصفقات بيموت من حصة عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذهب ذات يوم لإصلاح مزداني فشوى عن صلاة العصر فقال سبحان الله شغلني عن صلاة العصر هو لله. شغلاني عن صلاة العصر هو لله سليمان عليه الصلاة والسلام زي ما ظبنا زي ما ظكر لنا في القرآن في سورة صلاة العرض عليه بالعشي الصافرات الجيات فشغلته عن الصلاة فقال إني احببت تطب الخيل عن ذكر ربي حتى تواب بالحجاب رضوه عليه فتوزق مزحا بالسوق والأعناق على قول البعض أهل العلم قتلات ذبحها لي بحس في يوم من الايام اللي شغلته على ربنا سبحانه وتعالى قلبه تالم تحصر فمن علامات صحه القلب علامه ثالثه انه اذا فاته غرض من اوراده وشذ لفواته الما اعظم من تعل صاحب المال الحريص عليه اذا فقد هذا المرض العلامه الرابعه انه إذا دخل في الصلاة ذهب همه وغمه بالدنيا واشتد عليه خروجه منها وجد فيها راحته ونعيمه وقره عينه وسرور قلبه فقد قلبك في الصلاة انت في الصلاة انت إلى تولو ومخنوم شادس وليه انت في الصلاة كده فرحان ومصرور ويصدق فعل مقرره من رسول الله صلى الله عليه وسلم وشعر لتقر وطعيني هل الصلاة انت لو تصلي بتقول زي ما كان بيقول ألحنا بها يا بلال ولا ألحنا منها تقرح ايه ساعة الصلاة انت في الشغل ثم كان يتدر الصلاة وانت ما يصدق يقول في الشوعة عشان تقول بعد الشغل او مصلي انت اخبارك ايه في الصلاة ساعة الصلاة بس له كل حاجة في اني كتب تبتصلي ولا مشغول عن الصلاة علامة صحة القلب أنه إذا دخل في الصلاة مهما كان همه مهما كان غمه مهما كانت حصاته إذا دخل في الصلاة ذهب عنه همه وغمه بالدنيا كل حالة محيز نسم خاص خاص واشتبت عليه الخروج منها يبقى بداية أول دخلت من الصلاة عايزي والله لو ددتم اذي اسجد لله سجد لا اوصر راسي الا وقد قامت القيامه ده كلام بكلام محمد صلى الله عليه وسلم كان محمد بيقول كده ادي سي افضل شيء طول العمر ارفعش راسه خلص وجد قلبه فيها ولو سالته دي اتقل شيء على قلبك يقول لك ان انا أخرج من بالصلاه تحس كده هو دخل من المسجد معايا يا خالد تحس هو خارج من المسجد هو خالد ببلده بس ألبه لسه هناك ورجل قلبه نعم نعم معلق عارف يعني معلق بالمسجد عارف يعني معرض بالمسجد يعني هو إن خالد ببلد إنه لسه ألبه هو هو في المسجد إن شاء الله يكون سالب الله ومن علامات صحته أن يكون اهتمامه بتصحيح العمل احضم منه بالعمل هو حريص اوي على نيته وداخل العمل حريص اوي وطلع للقافلة اللي هي قافلة الفعل فيه حريص جدا على نيته في العمل اكتر من حرصي على العمل لأسه يعني ما شاء الله هتلاعيت معاكم بعض القوافل وانا وجدته صدق صدق من مقضيكم من الناس اللي احد معين قد صاد فلسالة او جلب لجمعيات انا وجدت الحرص فعله وصدق يعني أملاً أمس أبداً موقف أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوظوكنا أن جميعاً لتخلص في موقف زي هذا أن الأخ يبقي بكاء شديد جداً أنا ضميت والله إن حد من أهل مات والله يا إخواني ضميت إن حد من أهل مات ولكن لما قعدت وبدأت عرب يا ابني أنت فتعيت ليه تبكي إيه؟ وجدت أنه هو لأن طبعاً الحمل في المكان اللي إحنا كنا فيه كنا في عام شراتين الحمل يكبر جداً جداً جداً وإحنا معناش الفلوس اللي نغطي بيها مشاكل نزلي صاحب القلب السليم الصحيح هو حريص على استوحل النيه قبل ان يستحى العمل حريص او ان قبل ما يخطو خطوة العمل الصالح ان يصلح نيته الاول ومن علامات صحته اهتمامه بتصحيح العمل اعظم منه بالعمل فيحرص على الاخلاص فيه والمتابعه والاحسان يحرص بالعمل اللي يكون فيه مخلص ان يكون فعلا كما قلت يعبد الله عليه كأنه يراه فإن لم يكن يراه فإنه يراه ثم بعد ذلك يشهد مع ذلك منة الله عليه فيه وتقصيره في حب الله انه بعد ما ربنا مجن عليه بالعمل العظيم ده اللي هو هتم في البداية إصلاح عمله يا بعد ما هتم الإصلاح عمله وبعد ما العمل انتهى يرضو الى منة الله عليه ان اللي اعانه عن العمل ده هو الله ويرى تقصيره في هذا العمل فترضو بعد العمل مبادر الى الاستغفار ايه كان معاي عالي اوي ولكن يا اخواني معايش لابن اختقدها والله ابن اختقدها ان الانسان اجتهد قبل العمل تتصخيش نيته ولما صلح النية وعمل بعد العمل عمل ايه؟ عمل ايه؟ فينظر الى منة الله عليه الوطافة للعمل وينظر الى تقصيره في هذا العمل بعض الناس لما بيعمل العمل بيصب كدر والله بيصب كدر لا القلب مريض إنه القلب الصحيح يشوف تقصيره علشان كده هو الذي كان بعد الصلاة بيعمل ايه؟ بيقول ايه؟ اول حاجة استغفر الله استغفر استغفر الله ليه؟ ده انت خارج من عمل صالح ده انت خارج من صلاة ليه؟ يرى منك الله عليه أن ورفقه للعمل ويرى التقصير في هذا العمل بعد الحج الحج بعد الحج ثم أفيده من حيث أفاضى الناس اللي فاض ليه اللي فاض لن يزلنا عرفة ربنا يا رب يرزوكم الحج جميعا هذا العمل نازل من عرفه نازل من تعرفين. عرفات نازل يعني تعالى فيه جاء العرفات وعدد الرحمات تتنذل فيه لا يرشيطك أصبر ولا أحقر منه في هذا اليوم لما يرون الرحمة الله عز وجل لا يقال في حديث صحيح فوالله ان كان ذنوبكم مثل رمل عالج مثل عدد الرمال لغفره الله عز وجل لكم يطلع الله على اهل عرفه فيقول الملائكة انظروا الى عباده هؤلاء جاءوني شرعا قل هو من اولي هؤلاء اشهدكم رايتني اني غفرت لكم ركني الحج الأعظم نزلنا عرفاته خلاص الذنوب خلاصه نصحت وانا والله يعني مشاهد خروج الإنسان من عرفة لا توصف هي تحس وبس وابلي يرزقكم جميعا يا رب ويرزقني معكم وما عدريكم أقول ثم أفيدوا من حيث أفضل أسود واستغفر الله لأن تشاهد منة الله عليك وأن ترى تقصيرك في جنب الله ما ومن علامات صحته أن يكون هم واحدا وان يكون هو الله اهم واحد مش شاغل بال ولا حاجه واحده بس الله رضي ولا لقى. بس مشكلتنا دائما بنفضل يا شيخ نعمل نائما ما نعملش لان القلب في نظره للناس الناس هترضى ولا لا ولكن صاحب القلب السليم فليرضى الناس او يسخطوا او عني فليسخطوا انا اهم حاجه لا ابالي الا الله عز وجل فكان أهم من كانت الدنيا تهمنا جمع الله عليه شملة وجعل غنمه كانت الدنيا همّة من كانت النساء همّة من كانت الاموال همة، من كانت همّة من كان العروض في المراس ومن كانت الدنيا همة شتت الله عليه شملة. شتت الله وعليه من شملة وجعل فقره بين عينيه ولم يأتيه من الدنيا إلا ما قلت ولمه بينها حقيصة أوه ليلة زواجها بقى ليلة الدخلة بقى كده إيه؟ هنجيب فرح؟ هنعمل فرح إسلامي ولا فرح عادي؟ إن لو عملنا فرح إسلامي نفسها تزعملت الدائم لا نعمل فرح عادي طيب فرح ألي نجيب دي شيء ولا نجيب فرح؟ طيب إنا تقول إيه؟ تلاقي سبحان الله والله إلا حباب ده إيه كأين شتت؟ متشتت دماماً. الصوت قال خطير ده ما مخطط مش مقاول اتفقك كذا والقايد كذا طب هنا وهنا لا في اشتات لكن سبحان الله الهامر اللي يضغط واللي السؤول اللي عايز يتول ايه هو ده الصمت ده ايه هي المواطن هو لاقي الدليل لا اللي عايز العلامات كده ممكن يحلتم لنا كده سريعا ها قال قوله الحبيب حبيثي الامتحان على الدنيا والدخبال يعني ايه الامتحان على الدنيا ان انا اوالع بقى الدنيا واكون بقى فيها اربان جرفان ده لا لا ده انت في الدنيا بايه بالكسد ان المقال فين في الاخيرة اتنين جميل جميل هو ثلاثه هم الله فقط هل تكمل؟ الاسم ايه, إيه, إيه, إيه, إيه, إيه عم. يا عمر؟ ايه يا عمر؟ ان الانب دائما بيضرب كده على على على الانسان كده فوق خد بالك كده يعطوه باستغفر اه اذا فاته ورده من ذكره من اوقات القرآن تنهيك يتألم اشد من تألم الانسان الحرص على المال ايه؟ بفضل المال اه وان يكون ان يكون همه واحدا ان يكون همه واحدا وان يكون طلاب مش حبيبي اه يا معايا ولا لا في اي مشكلة طيب لي بعض العلامات اذا القيد يقول ايه بقى اختبر بقى الاصل الاول قال وبالجمله فالقلب الصحيح هو الذي همه كله في الله يس. هو الذي همه كله في الله وحبه كله له وقصده نيته وقصده له وبدنه له وأعماله ونومه ويقظته وحديثه له والحديث عنه أي عن الله إن كلامك عم ربنا أشهى إليه من كل حديث والحديث عنه اشهى عنده من كل حديث شفت لما الواحد بيحب واحده كلامه عنها احب له من اي كلام تجي تكلمه فالكوره ولا انت هي عماله تصوت تجي تكلمه الشغل هي عماله تسود صاحب القلب السليم وحديثه عن الله اشهى انه من كل حديث وأفكاره تحوم على مراضيه ومحابه فكر كل رب الله والخلوة به اثر عنده من أي خلطة قرة عينه به وطمأنينته وسكونه إليه والله العظيم والله ما المعرفي كلام والله بعد هذا كلام انا مش عايز اتكلم مشكله ابن القلب انه دايما كده بيجي ايه يفضحنا انا اجيح نفسك تاني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقكم القلب السليم نذكر الكلمة دي تاني كده اخواني انا مش عايز هل اشهدك الكثير؟ أنا عايز أخذ معنا وعيش معنا بس مش اشهدك الكثير؟ قال ابن القيم رحمه الله عليه وبالجملة في القلب الصحيح هو الذي همه كله لله أو همه كله في الله حبه كله له قضه له بدنه وأعماله ونومه ويقبطه له الحديث عنه أشهى إليه من كل حديث كلام عن ربنا أشهى إليه من كل كلام الحديث عنه أشهى إليه من كل حديث وأبكاره تحوم على مرضيه ومحابه الخلوه به آخر عنده من الخلطة كرة عينه به وطمئنينته وسكونه إليه العصر التالي قاعدين السلف لخطورة برد القلب قبل ما انتقل العصر الثاني يعني استقرت ربنا لذكرني كده بحديث حديث يعني وانا بحديث عن موسيقيت ان بادروا مع الناس ولكن قلبوا مش هنا خالص انا في الاخرة عالي الحديث حضارة لما بيقول النبي يا رسول الله انا لنكون معك فاتذكرنا بالجنة والنار فكأننا ايه؟ نارها رأي كأننا جوة كأننا هو الجنة شايفين من النار أو صورة أو الأنغار أو ويتخولت من النار كأننا جوه جوه النار شايفين سبعين سبعين سبعين شايفين حرارة أو حسين الأنغار بيأرض شوك ونوطة تانية من النار درس النهاردة طربيه السلف إلى غطورة أمراض القلوب قد إيه سلفنا كانوا بيهتموا بالغذية دي ولا خود بالك عشان خطري عشان خاطري يا أخواني عشان خطري يا اخوات عشان خاطري بالله عليكم بالله عليكم خدوا بالكم من من من حادثه مرض القلب كان ملك الدينور رحمة الله عليه يقول والله ما طلب حد بعقوبه اقظ من قسوه القلب هم شايفين لسه الملك الدينور لو إحنا عندنا راجل بالصقات ملك اسمه وواحد قص القلب انت شايف اي العبودتين اعظم يقول لك قصوت القلب ليه يا عم الشيخ ليه مالك يقول لك اصل المشكلة ان عقوبة البدن تخير ليه ليه قال الله عز في الحديث الكدسي انا قيادته عبدي فله عندي عهد يعني بالمرض فله عندي عهد انه اعافيه ادره يمشي على الارض وليس عليه خطيئة وعيد اقبضه وادخله الجنة فعقوبة البدن ايه يا اما ربنا يعفيك منها فتقوم بفضل الله بدل خطيئة يا اما تموت وتخش الجنة ربنا ربي عظيم دائماً العفية مع قصة العمر مع قصة العبد إنما حكمت القلب مصوب ايه إيه إن العقوبة دي لما تنزل تودي النورش يعني شوف في عقوبة تودي الجنة وفي عقوبة تودي النورش قال النبي صلى الله عليه وسلم نصب المؤمن كفر تعبه كفره إنه مرض القد مرض القلب فويل للقصيتي كلبهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا تكون له عند الله المنزلة لا يبنوها بعمله فلا يزال الله ينتريه حتى يوصل إليها. الدرجة دي دفين في الجنة. فالمرا بصل للجنة العقوبات في الدنيا على الفرد مصلح الجنة. إنما نعيض من عقوبة القلب تود فين لأن هو القلب هو أن يجهرنا. كثير من قلوب لا يفقهون بها. فشكله ملك الناربي بيقول يا جماعة ملكم ما ضرب العبد بعقوبة اعظم من قصوة القلب فاعظم عقوبه يراها السنفونة العقوبة التي تكون على القلب قال بعضهم قال بعضهم ان كثرة الكلام بغير ذكر الله قصوة للقلب اسمع لي وان ابعد الناس عن الله صاحب القلب القصو وان اذعد الناس عن الله صاحب القلب القاس ده اللي بيظلم العقوبه اللي بتكون على البدن يا محمود النتيجه بتكون ايه اتلاقي ليس حلو كلامه اي من انسان مريض فذاك كان اي من انسان مريض فراجع كان اي من انسان مريض فصدق قلبه كما رب كثير فعقوبه البدن بتقرب من رضره باخد بلد ما فلم تعودني قال يا رب كيف أعوذك يا تواب العالمين قال إن تعلم أن عبدي فلان مريض أنا إنك لو عدانك لو وجدت إيه لو وجدتاني عندك لو عند عندك أمراض الفضل بيقرب من ربنا سبحانه وتعالى إنما عفاني عليكم وإن أبعد الناس عن الله صاحب القلب, صاحب القلب المريض ربني عافيه وإياكم وجاء رجل إلى أم الضرباء رضي الله عنها فقال إن بي ذا من أعظم الداء إن بي من أعظم الداء فهل عندك من دواء قالت وما ذلك قال لها إني أجد قسوة في قلبي فقالت أعظم الداء ذاؤك أعظم الداء ذاؤك ده دا أعظم داء ممكن يصبح الإنسان مرضه دا. أعظم الداء ذاؤك عد المرضى واتبع الجنائز واطلع في القبور وطلع في القبور لعل الله أن يليم لك قلبك ففعل الرجل فكأنه أحس من نفسه يرقب فجاء إليه يشكره الشاهد أن أم الضربان الصحابية الجليلة بتقوله أعظم مداء بأك أعظم مرض تصبي قصرة القلب كان محمد بن واسع رحمة الله عليدي حضر واسع يلعقد من أمراض القلوب قالت قال قالت له علاج المرضى واتبع الجنائز وطلع في القبور لعل الله يرحمك لانك قلبك إن شاء الله دا هيجي إن شاء الله في في علاج الأمراض هيجي إن شاء الله ده الترتيب كله إن شاء الله وكان محمد وكان سهل بن عبد الله التصري شوف بيحضر زي كان زاهد بن عبد الله التصري يقول كل عقوبة الفهار واحد مرض المرض ده بيعاني في ايه المرض ده بيعاني في ايه فأنت حتى لو بصور مريد بتقوله إيه طهور إن شاء الله فهو يعني خلاص صحيح السيادة بيتمسح بيتنظف أدى بيتمسح بيتنظف صح فكان يقول كل عقوبة الفهارة إلا عقوبة القلب صح أعوانا كنت غرأ أبدا وكان محمد المواسع يقول أربعة من الشغاب أربعة من الشغاب طول الأمل وقسوة القلب وجمود العين والبخل خبش أربع حالات تدل أن العبد لا يشق في الدنيا أو في داخله إلا تباتس أنه يخلص من الأربعة أربعة من الشقاء طول الأمل وقسوة القلب وجمود العين والبخل يزيد رقاشه إذا أنت لم تبكي على ذنبك فمن يبكي لك عليه؟ ثم يبكي ويقول يا إخوتان ابكوا على ذنوب فإنها تغير القلب صغران حتى تنطمس، وإنه إذا انطمس لا يصل اليه خير إذا انتبص لا ينصل إلي خير وكان ملك الدينار يقول والله لو أعلم أن قلبي يصبح على كناسب لنذهبت حتى أجلس عليها لو أنا أعرف أن قلبي ده يصبح لما روح ألم نفسي ذلا وانكسار بين هذا الله في مسبل أرحم نفسي شيخ شعراوي الكبير طبعا عنه أنه كان لما يجد قصوة في قلبي يروح لإيه المهمة يمسح حربات الجامعة يبقى الناس اللي الكلب تدور على ايه؟ على صالح قلوبها طيب الكلمات دي تدلنا قد ايه الناس دي كانت حريصة على القلوب وقتين تحبط قلوا لكم ان قصه القلب مصيبة قلوا لكم طيب يا طب ايه هي الاسباب اللي بتبرز القلب؟ كفاية كده النهارة؟ كفاية كده؟ شبس لا يكون شيء يتطورنا عشان اللي ها. طيب واحد ناس اللي القلب وإن شاء الله يبقى إن شاء الله بإذن الله وجل سبحانه وتعالى أحلانا. أول شيء أصول اللي, اللي القلب من من دي الأصول اللي هي القلب يا إما ذنبك يا إما تقصيرك في طاعتك يا إما تقصيرك في طاعتك يا إما مرض انتقل لك عن طريق العدوى يا إما انشغال بالدنيا أربع أصول أربع أصول القلب بيمرض بسبب واحد منها يا إما ذنب ذنب جزل الفجر في قلبك ذنب الفجر في قلبك يأمّا يا تقصير في طاعة عاشدين الأحبابي لو أنا جبت عربية غمّش إيه دي أحسن عربية صح؟ أحسن عدوان فيه اللي أحسن منها؟ في اللي أحسن منها؟ إيه اللي أحسن منها؟ فرائب روز غايز مثلا؟ <تصفيق> هل أحسن عربية في العالم؟ والكيمة والكيمة ما تشغلهاش بعد ثلاثة وضع سين إيه اللي يستمرها؟ هتضوم؟ تلاقي ما تضمهم الجوة صح؟ نفس الكلام بالقلب إذا لم يعمل بالطاعة لا يصدي قال أن السلسان من تترك ثلاثة جمع متهاونا بها تبلع على قلبه أجم الشغافة لا طبع عليه صح؟ زي لو عندك أولاهم أو تستغنهاش بسلتها لفترة تلاقي الفتره ايه إيه؟ اصفره لتبع جائت لها إيه؟ كده صح؟ فإما الزمد وإما الظرف الطاعة طب الثالث وإما مرض انتقل لك بالعدوة أعد مع نسفاً عياذوا منها الأمراء عن دول أمراض في القلوب فالمرض بالقلب ده انتقل منهم لك يا إما الأمر الرابع دنيا تشغلك دنيا تشغلك عليها وبها تغالي وتعاد عليها وبها تغالي وتعاد أمن الأمر الأول الزمد فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المؤمن إذا أبنى بذنبا نكتت له في قلبه نقطة مسردان عملي الحديث ذا؟ ولو ايه الحديث ذا من رحمة صلى الله عليه وسلم نبينا استرغبت انت الحمد اقول لك فتخيل الحديث إن العبد إذا أبنى بذنبا نكت له فيه وجهه نقطة مسردان رحت جانعة ورجعت واش اتكبروا ايه نزل النادي نزل ورجع وشك أغوره إيه لا, لا نزلت كذلت الشارع ورجعت وشك أغوره إيه فمن رحمة الله منه أنه لم ينضحنا فجعل النبتة في القلب ولم يجعلها في الوجه ولازم معرفة جدا أن الدنوب إذا صيعت لها أفرسلية جدا عن قلبها لا انا كده حقكم فانا اورجي ان شاء الله دليل الاسعار الله للاصغر المواصفات القادره 2 4 5 6 7 8 10 11, 11 مش هقدر طبعا ان انا أقولها فإن شاء الله نخلي ان شاء الله باذن الله يوم الاثنين القادم باذن الله تصوره كالتالي يبقى احنا النهارده خدنا بس جزئيتين وخدنا الثالثه اجمالا خدناش تفصيل اما الجزئيتين علامات صحة القلب التانية تحذير من خطورة أمراض القلب وجزئية تنتهي إيه أسباب أمراض القلوب وليبئي من أنت الله تعالى نتكلم شاء الله إذا ربنا أحيانا يقول إثنين قادم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يجعلها قلوبا سليمة صحيحة بفضل وكرم منه ونصلى الله عليه وسلم وعلى محمد وعلى الله عليه الصحيح والسلام سبحانه وتعالى ومحمدك أشير أن لا إله الأرض طيب انا ان شاء الله اتركتكم كده بدرس العمر ان شاء الله في المغرب ويريد بس الحضور فيه طيب فين طيب يا حسن عشان فيش دروس في الجبعة فاحنا بس عشان بس تيجي ان شاء الله. ولكن كده ان تتعلموا ان الله يجب يلا تتعلموا من, من تحت يجب ان تتعلموا ان ان شاء الله يجب ان الله الله يجب الله يجب ان تتعلموا ان الله يجب ان تتعلموا ان الله يجب ان غير دي مذكرت درس لفت. تتذكر عشان شاء الله في الامتحان هقول لك مثلا مثلا. نهتبه ودليل. بالقلب عشان كده ودليل كده. بالقلب عشان كده.